Book 2 6 6 Okumak ve القراءة والكتابة qiraa wal أنا أقرأ بن بير حرف أقرأ أنا أقرأ حرفا أنا أقرأ حرفا بن sözcük okuyorum أنا أقرأ كلمة أنا أقرأ كلمة بن بير cümle okuyorum أنا Ağrıyorum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, Ana, okurum. Ana, okurum. Ana, okurum. بن أقرؤم. أنا أقرأ. أنا أقرأ. سن أقرؤسن. أنت تقرأ. أنت تقرئين. تقرئين. هو هو بن يزورم. أنا أكتب. أنا اكتب أكتب. بنبر حرف يزورم. أكتب حرفاً. أكتب حرفاً. بنبر أكتب كلمة. أكتب كلمة. Ben bir cümle yazıyorum. Aktubu jümletan. Aktubu jümle. Ben bir mektup yazıyorum. Aktubu khitaban. Aktubu khitaban. Ben bir kitap yazıyorum. Aktubu kitaban. Aktubu kitaban. بن يزورهم. أنا أكتب. أنا أكتب. سن يزورهم. أنت تكتب. أنتي تكتبين. أنت تكتب. أنتي تكتبين. أو هو يكتب. هو يكتب.